بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسر إنما العسر يسر فإذا فرعت فنصب وَإِلَى رَبِّكَ فَرَّبُ